أعوذ بالله لشيك وانا برمي أَنَّا نُوَسْئِنُكَ بِغْلَابِ وَحَمًا لَّمِنْكُمْ مِنَ الْمَاء وَسَاءَتْ وَكَانَ مَنَكِيَا وَبَرًّا لِوَالِدَيِّ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا والسلام عليهم يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعه حيان والقر في Oh! Amen. وهزي إليك بإذ علم النخلة تساقط عليك مطبا جنيا فكلي واشربي إِمَّا تَنِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَمَلْ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَلْكَلَ أنت بك قوم مات Oh, وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ مَا كُنْتُ حَيًّا وَبَرْضًا بِوَيْهِ والسلام